فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فأنجاه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لا آيات لقوم يؤمنون وقال إن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 أجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِم مُضْوَةً وَالكِتَابَ وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ نَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إنكم لا تأتون الفاحشة ما سبقت بها ما سبقت بها من أحد من العالمين فإنكم لا تأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديتم المُنكر فما كان جواب قومه إلا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ